الله دوامي ملك الله اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاةما دائمة بدوام ملك الله اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاةا دائمة بدوام ملك الله اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاةا دائمة